يسر نوصع قراء القرآن الكريم أن يقدم هذه التلاوة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفا أمر الله سادنوا صباحانا وَنَقَصَّمَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي وَلَقَدْ خَلْقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ قالوا وقال لو كن ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تصرحون وتحمل one gesù ම وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرِ warm البحر لتكل من نور أريجون ب النوح اللية فَ البزون النو وألقى في الأرض أَفَمَنْ يَخْلُقُكَ مَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَبَكَوْنُ 129. وإذن الله لا والله أم و vima la What was that? məh mm -hmm. ألا <تصفيق> <تصفيق> ساء ما يزرون قدمك Qoqun va قال <تصفيق> الذين فَهُمْ مَن لَّإِن كُنْتُ ظَالِمًا فَسِيبِ الَّذِينَ كَانَتْ I've قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا خسنة ولداه خَوْفٌ يُخْفِي وَلَن يُؤْمَنَ ذَا الْمُتَكَبِّرِينَ اللا <تصفيق> دين <تصفيق> <تصفيق> اذَا نِكَفَ عَنَّ لَن نُّعْقِبَنَّهُ قَبْلَهُ فأصابهم سيئات ما عينوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال اشتركوا <متصفيق> لو شاء الله ما عبدنا من دوني من شيء لو تَهَالَ عَلَوْنُ ذُلِ اِلَّا بَلَاوُ مُبِينٌ وَقَامَ الَّذِينَ أَسْرَكُوا لَهُمْ شَ Allah